Alif-Lam-Mim-Ra Tلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بما واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد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 الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته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 قُلْ من رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ من دُونِهِ أَوْلِيَاءِ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا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 وَأَمَّا مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ سَتَجَابُ لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَاءُ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 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بَتِغَابٍ أوجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرّوا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة.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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار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 عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ مَن أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبلهم وحسن مآب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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأملئت للذين, للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ هو قاب من على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ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 إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُنَّ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 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ